الظاهر من هذه الآية أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله فالضمير الوارد فيها المصنف لغويا على أنه ضمير الخطاب ظاهر في إرادة النبي صلى الله عليه وآله وقد جاءت روايات كثيرة تؤيد هذا الظاهر إذن يوجد ظهور ويوجد روايات مفسرة موافقة لهذا الظهور هذا يوجب الإطمينان بأن المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله وأما التفريق واستغفر لهم الرسول ولم لم يقل واستغفرت لهم الجواب عن هذا إن هذا لا يمنع أن يكون المراد بالضمير هو النبي صلى الله عليه وآله وإن وقد عبر عنه تارة بالضمير وعبر عنه تارة أخرى بعنوان الرسول لا يوجد محذور في ذلك فإن قلت لماذا عبر بهذا التعبير الجواب لا نعلم فإن الذي عبر بهذا التعبير هو الله سبحانه ولم يأتي بيان منه تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله أو من المعصومين عليهم السلام يوضح لنا وجه هذا الاختلاف في التعبير لماذا عبر في موردا بضمير الخطاب وعبر في موردا بعنوان الرسول ولكن التدبر في هذه الآية يفتح لنا احتمالات في سر ذلك وسببه ونحن إذا ذكرنا هذه الاحتمالات فإننا لا نقول هذا هو السبب وإنما نقول لعله والله العالم لعل السبب أن التعبير بالضمير في صدر الآية باعتبار أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله كما ورد في القرآن الكريم بعنوان عام كعنوان النبي يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر هذه عنوين عامة لكن المقصود بها خصوص النبي صلى الله عليه وآله الدليل على الخصوصية متعدد ومنه ياء النداء فإن ياء النداء دليل على تخصيص هذا العنوان بالمنادة مثل أن أقول لك يا أيها الرجل فالمقصود بهذا العنوان العام مع أن عنوان الرجل عنوان عام المقصود أنت بالخصوص لم؟ لوجود الياء التي خصصتك مع ذلك أي مع أن القرآن الكريم قد خاطب النبي صلى الله عليه وآله بعناوين عامة فإنه قد خاطبه بضمير الخطاب والخطاب بضمير الخطاب كثير في القرآن الكريم إنا أرسلناك وأمثال ذلك من الآيات لماذا يخاطب الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله بضمير الخطاب تارة وبعنوان عام أخرى لسنا نعلم لم يبين وجهه في دليل حتى نسنده إلى الله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون إذن ما لم يأتي بيان نقول لا نعلم لا بد أن يكون لذلك أسبابا ولا بد أن يكون هذا هو الذي تقتضيه الحكمة لم؟ لأن الله سبحانه لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة ولكن ما هو وجه الحكمة؟ لا ندري فنحن لا ندري أولا لماذا جاء بضمير الخطاب ولكن المصحح لل... لاستعمال ضمير الخطاب هو وجود الخطاب وأما التعبير بأنه استغفر لهم الرسول فيحتمل أن يكون وجه ذلك أن كل أمة لابد لها من الرجوع إلى شفيعها وشفيع كل أمة في الدرجة الأولى هو رسولها وحيث إنك خاتم المرسلين ورسول هذه الأمة فأنت شفيعها الأول فمن جهة كونك رسولا لهذه الأمة فإن توبتهم لا تقبل إلا باستغفارك لهم نعم قد تكون الشفاعة لغير الرسول مثل الشفاعة للإمام والشفاعة للأولياء والشفاعة للآباء والأجداد كما بين ذلك في القرآن الكريم ومن صلح فإذن توجد شفاعة لغير النبي صلى الله عليه وآله لغير الرسول في الأمة ولكن الشفاعة الأولى هي للرسول فإذن توجد حيثيتان للنبي صلى الله عليه وآله حيثيته الذاتية أي إن كونه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هذه الحيثية لها خصوصية وتوجد حيثية عامة وهو كونه رسولا لهذه الأمة هذه الحيثية أيضا لها خصوصية فاللازم أن تقصد أنت من حيث ذاتك ومن حيث أنك رسول لهذه الأمة وهذه نكتة لا يمكن التنبيه عليها لو أن القرآن الكريم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم فإن الذي يظهر من هذا التعبير أن الموجب للغفران لغفران ذنوب الأمة هو حيثيتك الذاتية ولو أن القرآن قال ولو أنهم اذ ظلموا جاء جاءوا الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لكان, لكان ظاهر هذا أن الحيثية المؤثرة هي الحيثية العنوانية أي كونك رسولا وأما أنت من حيث ذاتك فلا أثر لك وهذا غير ما تدل عليه الآية المنزلة فإن ظاهرها أن لك حيثيتين حيثية ذاتك من حيث إنك ابن عبد الله وحيثية عنوانك من حيث إنك رسول لعل الوجه هو هذا أما ما هو الوجه لا نعلم ومع ذلك فإن باب التدبر مفتوح ويمكن أن يصل الإنسان بالتدبر إلى وجوه أخر